عليك سنة الله سنة الله يا سلام يا جد الحسين ده محمد رجعت أيام أيام هنيا وتملت منه الآن منه الآن عليك سنة الله سنة الله يا سلام شفاء يا جد العزاء Dh Muhammad, ragede jeg Oh,